السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصليف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثير يسمع آيات الله تتلى عليه ثم لا يصرخ مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما استخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخفر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون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 بيزنات من الأمر فمختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن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 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَٰذَا بَصَائِرٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ أم حسب الذين جت رحوس سيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم نحيهم وما ماتوا ساء ما يحكمون أخلق الله السماوات والأرض بالحق ولترزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَقَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ غَلَبَ صَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْزِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وقالوا ما هي إلا حياةنا الدنيا نموت ونحيا وما يغلكنا إلا الزهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آيات لكن كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبا كم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ولكن أكدر الناس لا يظلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويومتكم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة جاثية كل أمة إدعاء إلى كتابها اليوم ترزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا ما كنتم صاغملون بئمن الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وامن الذين كفروا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 لأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون